نويت ان اصلي لله تعالى صلاه سنه الفجر الله اكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك A bilahii nešeito i raim bis mill hiira ahmani iirahi. Elhamdu lillahi ra bil aalaminin Er ahma iirahi Maiki نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكدوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم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 Subhane rabbiya al-Azim. Subhane rabbiya al-Azim. Subhane rabbiya al-Azim. Semi'Allahu liman hamidah. Rabbana leka al-Hamd. Allahu Akbar. Subhane rabbiya ala Subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la Allahu akbar Allahu akbar Subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la Allahu akbar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 سرا طالذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. من شر الوسوى سلخ الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم Subhane rabbiya al-Azim Semi'Allahu liman hamidah Rabbana leka al-Hamd Allahu Akbar Subhane rabbiya al-A'la Subhane rabbiya ala Subhane rabbiya ala Allahu Akbar Allahu Akbar Subhana Rabbi Al A'la Subhana Rabbi Al A'la Subhana Rabbi Al A'la Allahu Akbar Attahiyatu Lillahi Was و الطيبات السلام عليك ايوهنبي و رحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمد كما صلیت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد Allahum barik ala Muhammedin ve ala al-i Muhammed. Kama barekte ala Ibraheime ve ala al-i Ibraheime inneke hamidun majeed. Rabbena atina fid dunya. حسنه وفي الخيرات حسنه واقينا عذاب النار ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام،